Allahu akbar, Allahu akbar La ilaha illa Allah sposób jest, jest to, Allah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 وفي ايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء كل امرهم بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لقوا فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم علمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون بَعْضُهُمْ بعضهم على بعض يتساءلون قالوا كُنَّا كنا قبل في مُشْفِقِينَ مشفقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم إن قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. the Allah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 وَإِنَّ للذين ظَلَمُوا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بآعيوننا بِحَمْدِ ربك وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإذ بار النجوم الله أكبر الله أكبر Sami Allahu iman hamida Bon Allahu Akbar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 السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال